نار الله الموقدة التي تطلع على لفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممدده تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com